صبت صبت عليه الله الصايل لا بعد الرسول بعد الرسول زلزله السبعناه فتحوا سقيفتهم قبل تجهيز ابوغا بدر وحود ويحنين كلها تذكروا الله فتحوا ساقفيتهم قبل تجهيزهم الله بدر وحود ويحنين كلها تذكروا الله غيظو غوصاصية غيرت الله جرعوها شحشو شا عديد من هضم ست النساوين غيظو غوصاص يا غيرة الله جرعوها شحش وش عديد من هضم ست النساوين ربت على الزغرة يامسي بعد الرسول صبت صبت وين الصوت وين ارفع صوتك لا تخجل يا بعد الرسول بعد الرسول تزلزل السمعي العرار ما بين ما ما بين ما في عزالك داخل الدار يمهى الحسن وحسن تبجي على المختار <تصفيق> للشاعر المرحوم واللعطية الجمري, الجمري. <تصفيق> ما بين ما في عزعها داخل الدار يمهى الحسن وحسن تبجي على المختار ما بين ما ما بين ما في عزا غا يدخل الدار يمهل حسين ويحسين تبجيك على المختار بالدار جالس من زوي حيدر الكرار سيفهم علق والدمع يجري من العين بالدار جالس من زوي حيدر الكرار فهم علاق والدمع يجري من العين صبت على زيارة يا مسلمين بعد الرسولة زلزلة السابع الآرة صبت بلع قلوب الأفكار خالد وشيك لمسلح ينوك غدار لم نلجمع إهرع بلع قلوب الأفكار خالد وشيك لمسلح ينوك اللي غدار, غدار هاجط غاين يزل بال نار فرت بدات شاتها وفرين حسن واحسان فرت بدات وفرين حسن واحسان صبت عليه بعد النبي الرسوله زلزل السد يا حيدر قوم وجوا النار بالباب معلوم عندك من صرة مخاطب اجناب صارت يا حيدر صاحت يا حيدر قوم وجوا النار بالباب معلوم عندك من صرت مخاطب اجناب مارد على علي غير جواب بسيت دمع حسيت شاب سيف الصبور قات طعم هجتي شيدي يدي ما رد علي سلزلت سلزل سبع سلزل الأراضي سلزل صبات صبات على الزرم الصعيم يا مسلمين بعد الرسول سلزلت سبع الأراضي رددتي خاطب مولاً للبعب جاه ستاري آيات ردتي خافت بهم من الباب جاءا واتسترت بالباب والحيط وراغا <تصفيق> ردتي خافت بهم من الباب جاءا واتسترت بالباب والحيط وراغا هنا يا لمحب عدد عسايب العصر وين المسمار ما على العين هنا يا لمحي بعدد اصايب بلا العصر وين المسمار ما على العين صبت على مصايب لتلوم غيله قالت ان صبت مصايب تعالجي اسقوط الحمله هجم لاجناب لتلوم غيله قالت صبت مصايب تعالجي اسقوط الحمله وقمت بجوم الأجنب والضرب ورمتنها والقلب ذايم لو وقزتي الطاغ اللي بيكسر ضي العين والضرب ورمتنها والقلب ذايم لو وقزتي الطاغ اللي بيكسر ضي العين صبت على